خذ رفيقك, رفيقك في العزمات راي واحد لا يتعدد خذ ه رفيقك في الازمات وأشهد أن مع ح م د ب بعد فأهلنا مرحبا بكم د ه ورسوله فأهلا ل ل أما هذا ا في ميزان حسناتنا أجمعين. مع قرار ا الطيب ا ا ء ل ب م ك وأسأل ل ل ه عز جريء جديد من القرارات التي اتخذت في التاريخ ا ل إ س ل ا م ي وكان لها اثار ك ب ي ر ة على ع ا ئ ل ة من العائلات من ا ل ع ا ا ا ئ ل ل ت م ه م ة جدا في ف ت ر ة ح ا ر ج ة من فترات التاريخ ا ل إ س ل ا م ي القرار اللي هنتكلم عليه قرار اجتماعي وقرار كان ليه ابعاد س ي ا س ي ة قرار رجل رفض أ ن يزوج ابنته لبنت خ ل ي ف ة المسلمين وزوجها لرجل آ خ ر في غ ا ي ة الفقر ل أ ه د ا ف ك ث ي ر ة جدا في غ ا ي ة النبل نتكلم عن قرار ل أ ح د عظماء التابعين بل لا نبالغ إ ن قلنا أ ن ه أ ع ظ م التابعين مطلقا يعني إ ي ه تابعين ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم أ ر ض ا ه م هم الذين عاصروا رسول الله سلم الله وكانوا آ م وماتوا على هذا الإيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وماتوا على هذا الإيمان ن و شاهدوا رسول و ا هذا الله الله هذا في عليه عهده على صلى على معاصرين له في حياته صلى الله عليه وسلم. اما ل ل عليه ل ه و س أ م التابعون فهم الذين تعلموا على أ ي د ي الصحابه منهم من لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد س ن ة اربعه عشر من الهجره وهو, من وهو كما ذكرنا من أ ع ظ م التابعين مطلقا بل هو أ ع ظ م ه م ويقول عنه الشافعي أ ن ن ي لا أ ق ب ل مراسيل ا ل أ ح ا د ي ث إ ل ا إ ذ ا كانت عن طريق هذا الرجل يعني إيه مراسيل الأحاديث؟ الحديث المرسل هو الذي رواه التابعي دون أن يذكر اسم الصحابي يعني قال أحد التابعين قال رسول الله عليه وسلم كذا أو كذا دون أن دون أن هو رواه الله المرسل اسم وسلم اسم رسول يذكر قال قال كذا كذا الصحابي أحد أو هذا الحديث يعتبر حديث ضعيف عند ع ا م ة أ ه ل الحديث إ ل ا إ ذ ا كان التابعي الذي رواه هو هذا الشخص صاحب قصتنا وصاحب يقول ورضي يقول والله وكان أو المنورة قرارنا الجريء يقول عبد الله ابن عمر رضي الله أرضاه الله عن أبيه يقول هذا الرجل والله من المفتين وكان الرجل من العراب أو من خارج المدينة المدينة عبد بن أبيه عمر رضي عنه عن من من من يدخل إلى المدينة المنورة ي س أ ل عن أ ف ق ه أ ه ل ا ل م د ي ن ة فيحيلوه إ ل ى هذا الرجل في وجود ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم و أ ر ض ا ه م فهو فعلا من أعلم اعلم ل ت ا ب ي ن أو أ هو ع ه وهو أكبرهم رحمه الله الله التابعي م التابعين ل الله وجل ه ورفع ر عز ا ج من د ه في ل ل ج ن ة ا ا ت ت التابعين ح رحمه الصحابة د سعيد الدرجة ث عنه أعظم طبعا ابن ومن هو الله وأقربهم اليوم المسيب مطلقا الكبرى إلى ا ل ل ل ي هي ا ق م ة من التابعين الذين تعلموا على أ ي د ي كثير وكثير من ص ح ا ب ة الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا الرجل سبحان الله ظل يصلي سنة جماعة. ما فتته صلاة واحدة في المسجد لمدة سنة متصلة وما فاته الصف الأول في المسجد لمدة سنة متصلة تخيل الالتصاق أربعين في أربعين في عشرين رعاية بالمسجد جماعة سنة سنة سنة واحدة ما وما مدى مدى فاتته فاته الدين و ا ل ش ر ي ع ة مدى الاهتمام بكل ص غ ي ر ة و ك ب ي ر ة في هذا الدين مدى الاهتمام بالسنن الرواتب و ا ل م ح ا ف ظ ة على الصف الاول أ و و ل ب الحبيب ا ع عليه هدي الله صلى س م رحمه من خلال بعض أقواله الحكيمة جدا. يقول سعيد بن المسيب رحمه、الله. ما أكرمت حقيقة حياتي أقواله يقول في شخصية سعيد كدوة هو الله هذا الله أنفسها خطوات رجل نتعرف الرجل جدا كل على خلال العباد بن بعض بمثل بمثل م الله عز وجل ولا طاعة أهانة أنفسها بمثل معصية الله عز ع ص يعني ة الله ز وجل وكفى ل ب ا م م ؤ نصرة من الله أن الله ر ى عدوه يعمل بمعصية ع الله ي نصر ي ن كبير جدا من ربنا سبحانه وتعالى لك انك تكون على ا ل ط ا ع ة ويكون عدوك على ا ل م ع ص ي ة ويقول من استغنى بالله افتقر الناس إ ل ي ه انظر إ ل ى جمال الكلام وكمال الكلام من استغنى بالله القرار ف ت ق ر ا ن ا الكلمات وكلماته ا س إليه ل هي هذه بعض ح ي الحكيمة ي ق ة ك ث ة ج د جدا وفعلا من العلماء العظماء ا في من ت ي خ الجريء أ م الإسلامية ة القرار ا ل الذي أ خ ذ ه سعيد بن المسيب برفض تزويج ابنته لابن ا ل خ ل ي ف ة لن نستطيع أ ن نفهمه إ ل ا بفهم ا ل م ر ح ل ة التي عاش فيها سعيد بن المسيب رحمه الله سعيد بن المسيب زي ما قلنا ولد سنة 14 من ا ل ه ج ر ة يعني بعد سنتين تقريبا ً من و ل ا ي ة عمر بن الخطاب للمؤمنين ولما كان عنده ثمان سنوات سعيد بن المسيب ر أ ى بعينيه استشهاد البطل العظيم عمر بن الخطاب في داخل ا ل م د ي ن ة المنوره وكانت ك ا ر ث ة ك ب ي ر ة وكانت كما سماه صلى الله عليه وسلم كسر الباب كسر باب ا ل ف ت ن ة و ب د أ ت تحدث مشاكل ك ث ي ر ة في ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة و ل ع ل ن ا تعرضنا في الحلقات السابقه ة لبعض صور ذ ه المشاكل من حدوث ا ل ف ت ن ة الكبرى ومن الصراع الذي دار بين المسلمين ب د ا ي ة من استشهاد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ومرورا ا ر ض ه و بموقعه الجمل وموقعه الصفين والمواقع ا ل ك ث ي ر ة التي دارت ضد الخوارج و أ ش ه ر ه ا طبعا موقعه ل ن النهروان ل ي أبي ض ي الله عنه ر ا الخوارج على يد وولاية ح س بن علي فترة قصيرة ستة ش ه وكانت ر ثم بعد ذ ل و ل ي معوية ة عمر ا ب أبي وأرضاه بعد سفيان رضي الله عنه في الله عام الجماعة عنه ن الحسن بن ا ز ل علي ل ل رضي هناك ع ه م ورضي أجمعين الله الصحابة عن ل ل هذه ا فتره ن ع ص ا ا المسيب ا سعيد رضي بن ل ل هدوء عنه、وأرضاه. كانت هناك وأرضاه فترة هدوء نسبي في داخل ا ل خ ل ا ف ة ا ل إ س ل ا م ي ة فترة معوية سفيان رضي أبي ابن ا ل ل ه عنهما ثم بعد ذلك تجددت المشاكل وتجددت الصراعات ثم المشاكل تجددت وتجددت ذلك وحدثت ف ت ن ة الحسين بن علي رضي الله عنهما عندما خرج وانتهى الامر باستشهاده وطبعا كانت ك ا ر ث ة ك ب ي ر ة جدا ثم بعد ذلك في العام الثالث ل والستين من الهجره ة النبوية وفاة معاوية وفاة معاوية فتنة جديدة سيدنا بثلاث سنوات ابن اخرى العالم الاسلامي يعني بعد وبعد و يزيد في حدثت ي ص ر النبويه ع عبد ا ل ه ب ا ل ز ي ر ابن ا ل ع ا م ر ض ا ل ل عنهما مع مروان ابن الحكم على خ ل ا ف ة المسلمين وبويع لكل واحد منهم ا في مكان بويع لعبد الله بن الزبير في الحجاز ومن حولها وفي العراق وبويع لمروان بن الحاكم في الشام ص ع ب ة جدا من فترات التاريخ ا ل إ س ل ا م ي لم تنتهي إ ل ا في س ن ة ثلاثه وسبعين من ا ل ه ج ر ة عندما قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كل كان الصراعات اللي قلناها شوفوا من سنة 14 عند ميلاد المسيب لحد سنة 73 يعني كان عمر سعيد بن المسيب حوالي هذه ساعتها شوفوا عمر عند سعيد يعني سعيد من سنة بن سنة بن سنة كل هذه الفترة ل هذه ا ط وكان ي فيها ل ل ة شاهد ا ث ي ر و ل ك ث ي ر م الفتن مما جعله من علماء ا جعله ل ل من م م س يقضي ن الذين يدركون ا ا ل و ع يعيشونه ويعيشون ألام الأمة وله كلمة مسموعة وكان مقدما على غيره وكان يدفع عليه الذي ألام الأمة وكان مقدما وكان الناس وكان وله كلمة للفتية غيره ي ق بين الناس وكان يحترم ر أ ي ه عند ا ل أ م ر ا ء والخلفاء لذلك طلب الجميع وده خلي خليفة بالنا عبد الله بن الزبير رضي الله أعلن رضي عبد بن عنهما عندما نفسه المكرمة مكة في وكان ذلك في س ن ة ثلاثه وستين من ا ل ه ج ر ة أ و ل شيء فكر فيه في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة التي كان يعيش فيها سعيد بن المسيب أ ن يطلب المبايعه ل ل خ ل ا ف ة من سعيد بن المسيب طبعا سعيد بن المسيب شخصية كبيرة جدا ومحترمة. إذا أعلن بيعاته لعبد الله بن الزبير فهذا تثبيت قوي جدا لخلافة عبد الله بن الزبير أرسل عبد الله بن الزبير إلى واليه على المدينة المنورة وهو جابر بن سعيد أعلن على جدا إذا الله فهذا جدا لخلافة الله الله واليه المدينة المنورة الأسود أرسل شخصية قوي إلى وموقرة ومحترمة وهو و امره ان ي أ خ ذ البيع ة من سعيد ا بن المسيب لكن سعيد ا بن المسيب رفض ان يعطي البيع ة لعبد الله ا بن الزبير لانه كان يرى أن, لا يجب ان يبايع احد الطرفين حتى يجتمع عليه المسلمون اذا بيعاه العبد الله ابن الزبير في مكان وابيعاه العبد الملك ابن هذا قبله ابن البيعة في في يشك المسلمين النصفين الحكم مروان ان مروان مكان فان اخر فرفض او رحمه الزبير الله الله لعبد الله بن الزبير ورفض ا ل ب ي ع ة كذلك لمروان بن الحكم ورفضها بعد ذلك لعبد الملك بن مروان وتعرض ل أ ذ ى شديد حتى ان جابر بن الاسود ل ل والي المدينة المنورة من قبل عبد الله بن الزبير ي هو كان عبد وجد ي بن يرفض جلده ستين ص ت ا هذا تخيل يعني هذا الرجل ر عظيم الهيبة والمكان ستين صوتا يبايع جلد لأنه لم يبايع عبد الله عبد ستين الزبير ولما وصلت هذه الأنباء إلى عبد الله بن الزبير غضب من جابر بن الأسود وقال ما لنا ولسعيد عبد دعه يعني سعيد بن غضب جابر بن ما من شاهد خ ص ي كبيرة ة و ل مكانة مرموقة يعامل ولا أبدا أن يجب ب ذ ه الصورة جابر ا ل و فأمر أ بن س أن يتركه غير مبايع ويعذره في ذلك الأمر في القضيه أ م ر الشهاد ا ل في ة ان ي أن سعيد بن المسيب و ك أ ن ه اعتزل هذه ا ل ف ت ن ة فلم يبايع هذا الطرف ولم يبايع الطرف ا ل آ خ ر ومرت السنوات كما تعلمون وحدث ان قتل عبد الله ا بن الزبير رضي الله عنهما في س ن ة ثلاثه وسبعين من ا ل ه ج ر ة واستقر الحكم لعبد الملك ا بن مروان اللي هو كان خ ل ي ف ة المسلمين او خليفه الدوله ة الاسلامية بكاملة طبعا بوفاة ا ل ل ع د الامويه ا ل ة الاسلامية بكاملة ا كانت ا ل ا ل م د ي ن ة و م ك ة أ و سواء كانت العراق بكل ما فيها من, من مدن شرق العالم ا ل إ س ل ا م ي شمال أ ف ر ي ق ي ا مصر كل العالم بايع عبد الملك بن مروان واستقر له الحكم وهدات ا ل ف ت ن ة إ ل ى حد كبير في داخل العالم ا ل إ س ل ا م ي و ب د أ عبد الملك بن مروان يحاول على قدر ما يستطيع أ ن يثبت أ ق د ا م ه في الحكم بطلب مبيعة طبعا ابن المسعيب الناس وعلى رأس هؤلاء الناس طبعا كان سعيد رؤوس رأس كان سعيد بن المسيب كان متردد في أ م ر ا ل ب ي ع ة طول ف ت ر ة الخلاف والصراع لكن بعد ما استقر الحكم لعبد الملك ا بن مروان وما عدش في حد غيره بايع سعيد بن المسيب عبد الملك ا بن مروان و أ ص ب ح الجميع معترفه به كما ذكرنا كخليفه ة لحد دلوقتي مفيش م ش ك ل ة و ا ل أ م و ر الحمد لله استقرت لكن عبد الملك ا بن مروان كان عايز يثبت الموضوع بشكل أ ك ب ر فعايز يقيم ع ل ا ق ة نسب مع سعيد بن المسيب على أ س ا س أ ن السعيد بن المسيب أ ع ظ م التابعين مطلقا و أ ك ب ر ش خ ص ي ة د ي ن ي ة في العالم ا ل إ س ل ا م ي في ذلك الوقت فلو تم النسب بينه وبين عبد الملك بن مروان ف إ ن هذا فيه إ ش ا ر ة و ا ض ح ة جدا لأن المسيب الملك وعلى الملك بن عن بن مروان وعلى فكرة عشان ما أن عبد الملك بن مروان كان سعيد عبد عبد يرضى حد تشاهد ما فهم فكرة ليس له باع في باع أ م وكان ر وأمور الشريعة وأمور العلم الدين وأنه يروي ع على العلماء عبد ن لأن بن ي متطاولا ما إلى ذلك. محدش شفهم الفهم مطلقا لأن عبد الملك هذا أو إلى ذلك ا كان ا ا ن نفسه من ل ت ب ع ن وكان يروي عن ا ل ص ح ا ب ة رحمه الله وكان كثير من كتاب الحديث يكتبون عن عبد الملك بن مروان وكان من طلاب العلم المجتهدين ولنا كلمة الزيناد أن نسمع كلمة أبي وابي زناد من عظماء التابعين وهو يصف حال ا ل م د ي ن ة م ن و ر ة فيقول فقهاء ا ل م د ي ن ة ا ر ب ع ة ويصف حال ا ل م د ي ن ة م ن و ر ة قبل ان يغادر عبد الملك ا بن مروان المدينه ة م ن و ر المنوره ا ش فيصف ي حال ا ل م د ة م ن ة ويقول ق ف ا ء ا ل م د ي ن ة ا ر ب ع ة سعيد ا بن المسيب وعبد الملك ا بن مروان و ع ر و ة ا بن الزبير و ق ب ي س ة ا بن ذؤيب فيصف أ ر ب ع ة حملوا فقه ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة منهم سعيد بن المسيب ومنهم عبد الملك ا بن مروان بل إ ن عبد الملك ا بن مروان و س ع ي د بن المسيب ا ل ا ت ن ي ن كانوا طلاب علم سوا في مجلس علم واحد يعني رفقاء العلم دايما بيذكروا فيهم الكبيرة قبيلة سعيد المسيب بني اللي بني العلم مع بعضهم البعض وكانوا فيهم نوع تشبعهم كانوا وكانوا وكانوا من الصداقة الكبيرة وخاصة أنهم من قبيلة واحدة سعيد بن المسيب من بني مخزوم اللي منها رفقاء الصداقة وخاصة واحدة ميلا مخزوم أمية التي ينتمي إ ل ي ه ا عبد الملك ا بن مروان يقول نافع وطبعا نافع هذا مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من أ ع ظ م التابعين وهو الذي نقل الكثير والكثير من سنه ة الرسول صلى الله صلى من عبد الملك بن مروان انظر إ ل ى هذه ا ل ش ه ا د ة من نافع من كبار التابعين هذه ش ه ا د ة طبعا ً يعني فيها كثير وكثير من التقدير لهذا الخليفه ة المسلم عبد الملك مروان عبد بن ذ ب أو أرسل رسوله المسلم ر س س و ل كان ا ه أبو أ الحارث ر ه إلى ل سعيد بن ا س سعيد المسئب ب يطلب ابنة بن ابن عبد الملك ابن عبد بن ابن عبد, الملك ابن والوليد ابن عبد الملك كان الابن الأكبر يد للوليد والوليد لمن؟ الملك الملك الملك مروان كان يعني ولي العهد يعني المرشح ل ل خ ل ا ف ة بعد و ف ا ة عبد الملك ا بن مروان وطبعا ده في ه نوع من التشريف الكبير جدا لمن يتزوج من ولي العهد ل د و ل ة ض خ م ة جدا وخلي بالك احنا على دولة الاموية او الخلافة الاموية حدود الدولة واحد واحد دلوقتي الخلافة تخيل بالك بنتكلم على على المغرب العربي الى تقريبا حدود الصين يعني الدولة رقم واحد في العالم بلا نزاع تخيل انت واحد دلوقتي جاه لبنته تقريبا يعني في احنا من نزاع انت رقم عريس جاه هيبقى ولي العهد او هو بالفعل ولي العهد ل د و ل ة بهذا الحجم ا ل د و ل ة رقم واحد في العالم وابوه عبد الملك بن مروان اللي هو ا ل خ ل ي ف ة اللي موجود دلوقتي وهو خ ل ي ف ة مبايع وزي ما انتو شايفين خليفة عنده علم وعنده خ ل ف ي ة ومن اهل الشرف و و و يعني ص ر ا ح ة في الحسابات ا ل م ا د ي ة البحته ة ي الجريء اللي جوازة مروان إن هو ابدا القرار الملك مش ممكن ابن انه عبد خده تترفض رفض الزواج من ابن عبد الملك بن مروان ورده ورفض هذا الزواج وقال لابنتي انه يتوقع انهم يريدونها ك د م ي ة في بيت الوليد ا بن عبد الملك شوف الكلمات اللي قالها بيقول يفسر لها الموقف يقول للوليد يفسر كده الكلمات يخطبك قالها لها اللي لابنتي يا ابنية ان ابا الحارث ليجعلك دمية في قصره و ح ل أولاده ي في ة نسب و ك أ ن ي ب أ ب ي الحارث هذا قد جلس إ ل ى عبد الملك فتفاوض ب ش أ ن الوليد و إ م ر ت ه على المسلمين يعني في سعيد المسيب بيمهد الطريق عشان يحكم فعايز يدي اجتماعي ووضع ديني ووضع سياسي عالي فبعايز يجوزه من بنت سعيد بن المسيب ليأخذ عبد عبد عشان وضع ووضع ووضع الوضع بن مروان بن بن مروان لابنه من بنت بن حسابات بلاد الملك الملك هذا المسيب له في المسلمين ف أ ر ا د و ا الاثنين مع بعض اللي هو آآ آآ عبد الملك بن مروان و أ ب و الحارث ف أ ر ا د و ا أ ن يقرباه من قلوب الناس فما و ج د غيرك وغير أ ب ي ك ياكلان بهما الدنيا وانت أ ن ت ي ب ي أحفظ لما ل م ع ك وأذكر لما أدبتك ولقد تعهدتك بكتاب ولقد وجل وسنة رسول لما الله الله صلى الله ل عز ع يا ه وسلم و بني ي ت ما ذكر به رب العالمين سبحانه وتعالى أ م ه ا ت ك من أ ز و ا ج النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إ ن كنتن تردن ا ل ح ي ا ة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن ا واسرحكن ا ص ر ا ح ا ج م ي ل ة و إ ن كنتن تردن الله ورسوله والدار ا ل آ خ ر ة ف إ ن الله أ ع د ل ل م ح س ن ا ت منكن اجرا أ عظيما هذه ذكرها رحمه الكلمات التي ذكرها سعيد بن المسيب رحمه الله لابنته سعيد بن ليعلمها الدرس العميق جدا أ ن ن ا لا نبحث في هذه الدنيا عن ا ل ث ر و ة ولا نبحث عن السلطان ولا نبحث عن الوضع الاجتماعي إ ن م ا نبحث في ا ل أ س ا س عن الدين وهو قد أ ن ف ق عليها الجهد والوقت والعمر ليعلمها كتاب الله عز وجل و س ن ة الحبيب صلى الله عليه وسلم فعليها ان تعرض عن هذه الدنيا ولا تفكر في هذه المناصب ولا تفكر في هذا الوضع الاجتماعي وتبحث عمن يحفظ لها دينها ويحفظ ل هذه الكتاب ا ل ي ح ف ظ ت كانت ت ب رب ا ا ل ل ع م ي سبحانه و ع عليه ا الحبيب الله كانت ل صلى وسلم ى وسنة هذه ر ؤ ي ة سعيد بن المسيب ولما عرض هذا الكلام على أ ب ي الحارث وقال له انا أ ر ف ض الزواج من الوليد بن عبد الملك ومن يعني ابن عبد الملك بن مروان تعجب أ ب و الحارث وقال ما حسبتك ترفض أ ن تكون صهرا لامير أ م ي ر ل ؤ م ن ن أ م ي المؤمنين ل ل د و ل ة ا ل أ م و ي ة ا ل ش ا س ع ة ا ل ق و ي ة رقم واحد في العالم في ذلك الزمن ط ب ع ا ً ده شيء غريب جدا ً لكن سعيد بن المسيب خد هذا القرار الجريء بمنتهى ا ل ب س ا ط ة وبمنتهى ا ل ق و ة ل أ ن الدنيا كانت لا تمثل في قلبه أ ي شيء مرت الأيام المسيب مجالس العلم العلم اسمه من العلم المخلصين مجلس العلم يام متصلة كثير الورعين وافتقده سبحان الله قاعد سعيد بن في أحد مجالس العلم وجاءه أحد طلاب العلم البسطاء جداً كان اسمه كثير ابن أبي وداعة وجد أنه من طلاب العلم المخلصين الأطقياء ثلاثة أحد أحد أبي أنه سعيد في في بن وجد ثم جاء بعد ذلك إ ل ى المجلس فقال له ما الذي حدث ما الذي منعك ا الذي م من دخول من, من القدوم إ ل ى ا ل ح ل ق ة ح ل ق ة تدريس العلم فقال توفيت زوجتي يعني كان ومراته ماتت فقال توفيت زوجتي فالعملية أيام بعد كان رجل ومراته امرأة امرأة متجاوز تزوجت فقال فقال هل استحدثت امرأة هل تزوجت بعد وفاتها؟ كلها لسه ثلاثة فقال لا ماتت استحدثت وفاتها لم استحدث بعد ومن هذا الذي يزوجني ولا أ م ل ك إ ل ا درهمين أ و ث ل ا ث ة فقال سعيد بن المسيب أ ن ا أ ز و ج ك تخيل سعيد بن المسيب على ف ك ر ة كان رجلا ك م ذكرنا وكان رجلاً من بني مخزوم غنيا ً متزوجاً يعني كان صاحب مال ومع ذلك يزوج ابنته لهذا الإنسان الفقير الذي كان متزوجاً قبل ذلك ولكنه يضمن دينه وعقيدته ومع واتباعه عز كان ابنته الإنسان كان ولكنه ذلك ذلك صاحب مال لهذا الله قبل لأمر وجل ولرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وان كان فقيرا م على ابنته وقد ع ر ا كان فقيرا وإن كان وإن معدما وان هذه الدنيا لا تسوي شيئا وكلم ابنته في هذه الكلمات ثم سبحان الله في نفس ا ل ل ي ل ة التي كلم فيها كثير ا ب ن أ ب ي و د ا ع ة أ خ ذ ابنته وطرق الباب على كثير في بيته في المساء ففتح قال كثير من بالباب فقال سعيد فخطر ق فيقول ا الرجل سبحان الله ل سعيد من ف في ذهني كل سعيد إ ل ا سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب هذا كبير علماء المسلمين وكبير التابعين يذهب إ ل ى طالب العلم الفقير هذا البسيط هذا في بيته فيقول يعني خطر في بال ي كل السعيد إ ل ا سعيد بن المسيب ثم قلت سعيد من قال سعيد بن المسيب ففتح الباب وفزع فوجده يقف ومعه ابنته معه ابنته في هذه ا ل ل ح ظ ة ويقول كرهت أ ن تبيت في بيتك هذه ا ل ل ي ل ة بعد أ ن عقدنا الزواج وليست معك زوجتك ثم دفع الابن إ ل ى داخل البيت وسعيد ا الباب وانطلق لا الزفاف ولا تكاليف باهظة ولا مبلغة في الفرش ولا كذا ولا كذا اعطى الابنة غ مبلغة ل حفل ق وانطلق و في الكثير ا بن ابي و د نفسه خرج على سطح, العمارة على سطح البيت ع على م ا ا ر ة ل سطح ا ل ل ي كان ساكن فيه وبدا أ ي ن د ينادي على ا س و ي ن ا على الجيران ويقول لهم تعالوا سعيد بن المسيل زوجني ابنته فنادى على الناس وجاءت أ م ه وجهزتها له وسبحان الله كانت بعد ذلك من أ ر و ع الزيجات في المدينه ة المنورة وكان ا على ل موسيب يطمئن بن و سعيد أ ح م المنوره ويطمئن ع ى أحوال أنها فتقول وجدته ابنته ن ع الرجل ا و ك ت بنت على سعيد فكرة بن م س على د ج جدا من الجمال وعلى درجة عالية جدا ة عالية عالية وعلى العلم وتحفظ كتاب ا ل ل من من وتحفظ عز يعني وجل وسلم الرسول والسلام يعني مش كان بيتخلص كان مش من هذه ا ل ا ب ن ة لان لها ظروف م ع ي ن ة او شكل معين او, أو ح ا ل ة م ع ي ن ة لا كانت من اروع النساء في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة لكنه كان يبحث لها عن ذات الدين يا ويا أخواتنا سعيد مسيب يطبق سنة الحبيب صلى الله عليه في دلوقتي يقول الدين يدك حديث اخوانا اخواتنا الله احنا الكلام زامنة الرسول السلام فاذفر بذات وسلم للزواج بن سنة ممكن نستغرب الكلام دلوقتي لكن عن تربت ده شاب يبحث عن امرأة صلى لكل هذا و يامر خ ط ب ا ل أ أهلها أ ة ويخاطب ويقول إذا ا ت كل م من ترضون دينه و خ ق ه فزوجوه إ ل الطرفين ت ف ع و وفساد رسول وسلم ا الأرض الله الله ا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير كل في يبقى يأمر عليه صلى ان ه م يكونوا ب يبحثوا في المقام ا ل أ و ل على الدين ولا ينظروا إ ل ى ما سوى ذلك من أ م و ر وهي طبيعه ة رسول ل ا صلى الله عليه وسلم نفسه عندما زوج ابنته فاطمه ة رضي ا ل ل اختار لها زوجا كعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وعلي بن ابي طالب كان فقيرا معدما ليس عنده شيء فقال له صلى الله عليه وسلم هل عندك شيء حتى يصلح كمهر فقال لا ليس, ليس عندي شيء فقال أ و ل ي س عندك الدرع ا ل ح ط م ي ة كان عنده درع والذي أ ه د ا ه هذا الدرع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له هل عندك أليس عندك الدرع ا ل ح ط م ي ة قال نعم قال ف أ ع ط ن ي إ ي ا ه ا ف أ ع ط ا ه إ ي ا ه ا كمهر ل ل س ي د ة فاطمه وزوج رسول ا ل ل ل ه ا س ل ل ا م س ي د ة ف ا ط م ة لعلي بن أ ب ي طالب ولم يجهزها الا بخميل و ق ر ب ة كربة ماء و و س ا د ة حشوها ا ل إ ذ خ ر يعني هذا كل جهاز السيدة فاطمة رضي الله عنها بيدينا صورة عملية واقعية لكيف يمكن أن يكون الزواج الإسلامي الصحيح عنها على أن الدين هذا جهاز الله وأرضاها فاطمة الزواج قائم كل صورة قائم على ا ل ش ر ي ع ة قائم على اتباع ا ل س ن ة ليس فيه تكاليف ب ا ه ظ ة ليس فيه م ب ا ل غ ة ليس فيه أ ي شيء من متاع الدنيا إ ل ا أ ن يرضي العبد وزوجته رب العالمين سبحانه وتعالى سعيد مسيب ونسأل طبيعته عز وجل أن يرفع عن جريء الحقيقة الجريء في الذين يبحثون عن الدين خد جدا ده جدا درجات بن ومبهر للنظر كان ناجح أن من قرار القرار لافت والزواج الله هؤلاء الأزواج وجل ب ر ق ر القوس ر نأخذ في حياتنا في آ خ ر ت ن ا أ ل قولي و هذا أ ت وبركاته تتردد غ ف ر خيرا ورحمة دربك الله لي ولكم وجزاكم الله والسلام عليكم ورحمة الله <تصفيق> دربك لا لي ولكم عليكم أسلق